أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كذرو لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيات, لآيات لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ان الذين لا يقجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري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 لَقَدْ قُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَلَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا فِي قُضَيَّانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقُ لِلْنَاسِ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اللَّهُ أَمَسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيرون في البر والبحر حتى حتى إذا كون في الفلك وجرين بهم بريحة طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هريف عاصق مِن وجاهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكون لنكون من الشاكرين. فَلَمَّا أَنْجَاهُنَّ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعٌ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَرُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما مثل الحياة الدنيا كما الأنزلناه إن من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض مما يأكله الناس والأمّع حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفاً والزينة وضن وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْفُسْنَ وَزِيَادَةُ وَلَا يَرْهَقُ جُهَّهُمْ قَتْوَ وَلَا ذِلَّةُ أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم ظلة ما لهم ما لهم من الله من عاص من كأنما كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَ كُمْ أَنْ تُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا نَتَعْبُدُونَ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 قل مَن يَرزقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ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 قل هل من شرائكم ما يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يهدي إلَى الْحَقَّ أَحَقُّ أَيَّ يُتَبَعَ أَمَّن أم لَا يَهْدِي أَمَّن أم لَا يَهْدِي إلَّا أَيُّهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتُمْ أَتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ أَفَأَتَتُسْمِعُ الصُّمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ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 ولكل أمّة رسولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويُميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدود وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير, هو خير مما يجمعون قل أرأيت ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم فجعلتم منه حرامه وحلاله قل آ الله أذن لكم قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفتحون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضْحَكًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يتصورون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً مُحِنٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليهم غمة ثم قضوا إليه ثم قضوا إليه ولا تضير فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبو فنجينه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم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 لهم مِنْ من عيدنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقرون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتمالئتم الفتنة عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون نؤتون بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا دربية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه وإنه لمن المسرفين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينة زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظل 117. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 118. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي ذِعْنٍ وَجُنُودِهِمْ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُمُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو, بنو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون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 لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها إلا الا قوم يونس لما امنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفاً ولا تكونا ولا تكونا من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإي أمسك الله بضد فلا كشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله تصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم